السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بديت بهذا السؤال لأنه مهم هناك داعية والله إنه ليس بداعية هذا الذي سماه قال هناك داعية يأتي في قناة النهار يسمى شمس الدين وهو يطعن في السنة عندما نحذر الناس منه يقول الناس لماذا لا يحذر منه المشايخ على كل حال أنا لست من المشايخ حتى ألزم بهذا فأنا يعني صغير كالصغار لكن مع ذلك أرجو أن أقول كلمة في هذا الدعي هذا الشخص دعي لا علاقة له بالشريعة وهو مهرج وكان الأولى بأهل هذه القناة أن يقتنوا له أنفا أحمرا وشفاه خضراء وقبعة صفراء وبذلة البهلوان حتى يتمكن من أداء دوره كما ينبغي فإني أقول من هذا المكان المبارك هذا الرجل خبيث وينطوي على خبيئة سوء وأسأل, وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهديه أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر لأن شره تمادى وصار يستهزئ من السنة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن يهديه إلى الإسلام وإلى الحق أو أن يأخذه ويريح منه الأمة وقد ابتلينا بمثل هؤلاء المهرجين الذين اعتلو منابر القنوات صاروا يفتون وليس لهم في الفتية شيء بل ليس لهم في العلم شيء أنا أقول لا يجوز للمسلمين أن يستمعوا لهذا الرجل الدعي الذي لا ناقة له في العلم ولا جمل وحذروا منه الناس وإياكم أن تستمع إليه نساؤكم يا من ابتليتم بالقنوات إياكم أن تستمع إليه نساؤكم في البيوت لأن عموم النساء تستميلهم الحكايات وهو خبير بالحكايات وفذلكت الحكايات والكذب الصريح فإنه والله كذاب أشر والله مستمع.